احسن الله اليكم و بارك فيكم يقول السائل امام ي ق ن ط ل ص ل ا ة الصبح هل ي ج و ز على ا ل م أ م و م ي ن او هل ينبغي ل ل م أ م و م ي ن ان يتبعوه ام عليهم هو, فقط. إذا كان هو الامام فيصلون خلفه ولا حرج ان يقنطوا معه ا ل ن ب ي قالت وترك ولن ي ع م ر ب ا ل ا م ت ل ا ع عنه وانما هو ت ر ك صلى الله عليه وسلم والاصل عند السلف ان العمل على ما يستقر عليه الحال ا ل ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم ومذاهب الايام الشافعي رضي الله عنه القنوت في ص ل ا ة الفجر في نوازع او غيرها اما اتقن ا م ث ل هذا الحال فقلت معهم فلا حرج إ ن شاء الله نعم